يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا